وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون علم الشريعه هو ميراث النبوه وعنوان الرساله لا فلاح في الدارين الا به لا فلاح في الدارين الا به ولا سبيل للنجاه الا بالتعلق بسببه فاعلم انه لا اله الا الله علم في imani من ظفر به فاز وغنم ومن صرف عنه خاب وحرم قطب السعاده ومدارها ضياء النبوه ونور الشريعه الوصول الى الله ورضوانه بدونه محال وطلب الهدى بغيره هو عين الضلال من سلك غير ذلك فطريقه مسدود ومن ابتغى الحق في غيره فسعيه عليه مردود قال الامام احمد رحمه الله تعالى الناس محتاجون الى العلم الناس محتاجون الى العلم اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مره او مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الانفاس وقال الامام المقييم رحمه الله تعالى العلماء بالله وامره هم حياة الوجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفه عين فحاجة القلب الى العلم ليست كالحاجة الى التنفس في الهواء بل اعظم وبالجمله فالعلم للقلب مثل الماء للسمك اذا فقده مات فنسبة العلم الى القلب كنسبة ضوء العين اليها انتهى كلامه ومن أعظم نعم ربكم عليكم أيها المسلمون أن حفظ عليكم هذا الدين أن حفظ عليكم هذا الدين برجاله المخلصين وهم العلماء العاملون الذين هم ورثة الأنبياء هم مارثوا علم الرسالة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته المحيون لما مات من سنته بِهِم قَامَ الكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا وَبِهِم نَتَقَلُ الكِتَابَ وَبِهِ نَتَقُوا مَصَابِيحُ الدُّجَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى هُمُ النُّجُومُ بِهِم يُهْتَدَى فِي الظَّلْمَاءِ وَمَعَالِمٌ يُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْبَيْدَاءِ أَقَامَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى حُمَاةً لِلدِّينِ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وتأويل الجاهلين ولولا هم بتوفيق من الله لهم لطمست معالمه وانتكست أعلامه بتلبيس المضلين وتدليس الغاوين إن وجود أمثال هؤلاء في الأمة حفظ لدينها وصول لعزتها وكرامتها فإنهم السياج المتين يحول بين الدين وأعدائه والنور المبين تستنير به الامه عند اشتباه الحق وخفائه وهم مرثه الانبياء في اممهم وامناءهم على دينهم فان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر وهم شهداء الله تعالى في الارض الذين شهدوا بالحق واعلنوها على الملأ بانه لا اله الا الله وانه سبحانه هو القائم بالقسط وان كل حكم يخالف حكمه فهو ظلم وجور قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهم شهداء الله في ارضه يشهدون ان رسله صادقون مصدقون وانهم بلغوا الرساله وادوا الامانه ونصحوا الامه وجاهدوا في الله حق جهاده وهم شهداء الله في ارضه يشهدون باحكامه على خلقه يقراون كتاب الله وسنته رسوله صلى الله عليه وسلم ويفهمونهما على الوجه الحق فيشهدون على الخلق بما فيهما من احكام عادله واخبار صادقه فليس في الامه كمثلهم فليس في الامه كمثلهم ناصحين مخلصين يعلمون احكام الله ويعظون عباد الله ويقودون الامه لما فيه الخير والصلاح فهم القاده حقا وهم الدعاه المصلحون وهم اهل الخشيه لله انما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا ايها المؤمنون كان من اعظم المصائب التي يبتلى بها الناس وتحرك نفوس الاكياس موت العلماء موت العلماء لان موتهم سبب لرفع العلم النافع وانتشار الجهل الناقع لعمرك من رزيه فقد مال لعمرك من رزيه فقد مال ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرزيه فقد حر يموت بموته بشر كثير ان موت العالم شرط من اشراط الساعه كما قال عليه الصلاه والسلام ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل متفق عليه والمراد برفعه موت حملته فان العلم لا يرفع الا بقبض العلماء وبقبضهم يقبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلو فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق عليه قال عمر رضي الله عنه ان قفظ العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء قال النووي رحمه الله وهذا الحديث يبين ان المراد بقفظ العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه ان يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون قال الله تعالى اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في روايه عن خرابها بموت علمائها خرابها بموت علمائها وفقهاها واهل الخير منها وكذا قال مجاهد ايضا هو موت العلماء وقال عطاء و جماعه نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء وعن علي رضي الله عنه قال يموت العلم بموت حملته الارض تحيا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها يا مطرف كالارض تحيا اذا ما الغيث حل بها وإن أبا عاد في أكنافها التلف قال علي رضي الله عنه إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد وقال سليمان لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما علامة هلاك الناس ما علامة هلاك الناس قال هلاك علمائهم وقال الحسن رحمه الله موتュ العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار موتو العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره ان ينظر من سره ان ينظر كيف ذهاب الليل فهكذا ذهابك من سره ان ينظر كيف ذهاب الليل فهكذا ذهابك ذهاب وقال رضي الله عنه لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس حتى يكثر اهل الجهل ويذهب اهل العلم فيعمل الناس بالجهل فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل وفي الاثر عن علي رضي الله عنه قال اذا مات العالم ثلما في الاسلام ثلمه لا يصدها الا خلف من وكان السلف رحمهم الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم يقول أيوب رحمه الله إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضاي إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضاي وقال أيضا إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون من أجل هذا حث السلف الصالح على طلب العلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله وعليكم بالعمل فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه وعليكم بالعلم وإياكم التنطعه والتعمق وعليكم بالعتيق وعلي بالدرديره رضي الله عنه قال ما لي ارى ما لي ارى علماءكم يذهبوا وجهالكم لا يتعلمون ما لي ارى علماءكم يذهبوا وجهالكم لا يتعلمون قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء وقد ظهر مصداق هذا كله في زماننا ولم يبقى العلم إلا في أناس قليل وقد ظهر مصداق هذا كله في زماننا هذا ولم يبقى العلم إلا في أناس قليل وقد رحل أئمة كبار وقد رحل أئمة كبار اجلاء وفضلا ما كفكت الامه دموعا على فراق عالم من آلام المسلمين الا تطيب المصائب فقد رحل ائمه كبار اجلاء وفضلا ما كفكت الامه دموعا على فراق عالم من عالم المسلمين إلا هو أتبعات بفجيعة من غيره من أئمة الدين وما إن فضل عبد ترى بيده من قبر إلا فجع بعالم وحبر فإلى الله المشتكى وعليه المعول في جبل المصاب وحسن المآفة عباد الله إن موت العلماء خطب جلل تتشنف له المسامع وتذرف له المدامع لان بموتهم تطوى صفحات لامعه سجلات ناصعه رحيل العلماء ثلمه لا تسد ومصيبه لا تحد وفجيعة لا تنسى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به اهل العمى ويهدون به من ضل الى الهدى وكم من قطين لابليس قد احيا وكم من ضال من تائه قد هدا وما قامت الامجاد وتحققت الانتصارات بعد الله تعالى الا بهم فهم اهل خشيه الله انما يخشى الله من عباده العلماء العالم للامه بدرها الساري وسلسلها الجاري لا سيما ائمه الدين وعلماء الشريعه ولذلك كان فقدهم من اعظم الرزايا والبليه بموتهم من اعظم البلاء وان للمذلجين في دياجير الظلمات ان يهتدوا اذا انطمت النجوم المضيئه قال ابن عيينه رحمه الله تعالى لما مات مسعر وكدا رايتك ان المصابيح والسور قد طفئت قال سفيان وهو موت العلماء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله, <تصفيق> الحمد لله. <تصفيق> الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وجعل لهم خلفاء يخلفونهم في أممهم علما وعملا ليكونوا قدوة للعالمين ومنارا للسالكين وشهداء على العالمين وهم العلماء الربانيون الذين اكتسبوا العلم ابتغاء وجه ربهم وربوا به الامه علما وعملا فكانوا هداه مقتدين واشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين و جامع الناس يوم لا ريب فيه يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون واشهد ان محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين فليس بعده نبي وانما هم العلماء كالانبياء في هدايه العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اذا كانت هذه منزله العالم من امته ودينه افلا يجدر بنا ان نأسف على موت العلماء لان فقد العالم ليس فقد لشخصيته فحسب ولكنه فقد للعلم الذي يحمله من تراث النبوه والله الذي لا اله غيره ان فقد العالم لا يعوض عنه مال ولا عقار ان فقد العالم لا يعوض عنه مال ولا قور ولا متاع ولا دين بل فقده مصيبه على الاسلام والمسلمين بل فقده مصيبه على الاسلام والمسلمين لا يعوض عنه الا ان ييسر الله تعالى من يخلفه بين العالمين فيقوم بمثل ما قام به من الجهاد ونصرة الدين وان فقد العلماء في مثل هذا الزمان تتضاعف به المصيبه لان العلماء العاملين اصبحوا ندره بين الناس وكثر الجهل والتشكيك والالباس ايها المسلمون ان من حسن العزائم عند فقد العلماء ان دين الله تعالى محفوظ وشريعته باقيه وخيره يفيض ولا يغيب ولن ييأس من روح الله ولن يقنط من رحمته فاعلى ديانه مرفوعه فاعلى ديانه مرفوعه بحمد الله تعالى ولقد اخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهن من خذلهن ولا من خالفهن حتى ياتي يوم الله وهم على ذلك كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى باقون بذكرهم باقون بذكرهم أحياء بعلمهم يلهج الناس بالثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم علما وعملا ودعوة ومنهاجا رحم الله من مات من علمائنا وغفر لهم واسكنهم فسيح جناته وحفظ لنا من بقي منهم بحفظه انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين